يغار رزقها رغدا من كل مكان يغار رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يطعمون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن الله أفور رحيم وَنَا تَقُولُونَ مَا تَصِفُ الْأَلْفَنَفُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ اللَّهِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون